الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعنت عليهم غير المضب عليهم ولا الحديث أن يعمل سامعته في الصد وعمل صالح إنني بما تعملون بصير وليسوا لمن مَا ما شهون وراءها شهق وأسألنا له عين الظفر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزه منهم عن أمرنا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من Oh الجن أن لو كانوا يعلمون الضيب ما لهثوا في العذاب المهين لقد كان لسبقنا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال هنو من رزق ربكم يَطْرُومُ <تصفيق> وَأَثْلُ من من هو منها في شك وأضعك على كل شيء حفي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يحلكون من وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا بمن أذين له حتى أَنَّ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ كَبِيرٌ قُلْ مَن يَمْلِكُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ مَن يَمْلِكُ مِنَ السماوات والأرض يا كم على هدى أمني ظل.